118. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 119. والفتنة أشد من القتل 110. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 119. وحتى فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين